إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبرين وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا يا أيها الذين آمنوا قووا فسكم وأهلكم نارا نار وقودها الناس والحجارة عليها ملاكٌ غلاض شداد لا يعصون الله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 يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله Nabiya dan yang amanu dengannya, nur mereka bersinar di tangan mereka dan dengan iman mereka mereka berkata: "Ya Tuhan, kami mohon nur dan